ومن اظلم ممن ن افترى على الله كذبا او كذب باياته انه لا يفلح الظالمون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين اشركوا اين اشركاءكم الذين كنتم you、mm -hmm. わが家。 that's m o s t to、cool. you.